يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ تَحذَوُ الْ المنَافِ قُونأَتُ نَزَّل عَلَيهِم سُورَةٌ تُ نَذبِئُهُ بِمَا فِي قُلُوبِهِم أُلتَّهْذئ إِ اللهَّ مُخِجَّ تَحذَوود ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن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 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنتيهم إن المنافقين هم الفاتقون